وذكر رحمه الله تعالى جمله من تلك المسائل وذكر بعض المسائل المتعلقه بالمباح وحقريبا اربع مسائل أو ثلاث مسائل ومر معنا قوله المرتضى عند الملا أن المباح ليس جنس ما وجب وغير مأمور به اذ لا طلب وهذا يتعلق بماذا مسالتين مباح هل جنس للواجب ام لا عرفنا ان تم تفريق بين مفهوم المباح فعنيذ تارة يكون جنسا وتارة لا لا يكون جنسا يكون جنسا إذا كان المباح بمعنى الماذون فيه بالمعنى الاعم ولا يكون جنسا له بل مباين له وكل منهما يكون حكما داخلا تحت جنس وهو فعل المكلف اذا فسر المباح بالمعنى الاخص نيد المباح بالمعنى الاعم والمباح بالمعنى الاخص أي النوعين الذي يعتبر حكم شرعيا ويكون مباين للواجب هو بالمعنى الأخص والعاصم كما ذكرنا القاعده فيما سبق أن, أن الحكم الشرعي بالوصف الخاص الذي هو الواجب او المباح أو الندب أو المكروه أو او المحرم انه اذا اطلق انصرف إلى ماذا إلى الحقيقة للصناحيه العرفيه التي وضعت هذا الاصطلاح فاستعمال بعض المعاني الأعم أو العامه في مقابلة المعنى الاخص هذا خلاف الأصل خلاف الاصل ولذلك اذا ذكرت هذه المسائل ينبغي نفصل بين بين النوعين وغير مأمور به إذ لا طلب يعني المباح ليس مامورا به لماذا لكونه غير مطلوب ولذلك علل بقول إذ لا طلب اذ هنا للتعليل فان لا يكون مطلوبا لكونه مستوي الطرفين فليس فيه طلب ايجاد ولا طلب تركين وهذا كذلك باعتبار ذاته قلنا خالد الكعبي من المعتزله وقال بي قال بي المباح امور به ووجهه أنه صار وسيلة إلى مامور به حينئذ كل مباح في اصله لابد وانه إذا اشتغل به اشتغل عن محرم وما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب وترك المحرم واجب ترك المحرم, المحرم واجب وكل وسيلة تؤدي إلى ترك المحرم فهي فيواضب هكذا عدلناه وعرفنا ما فيه من جهتي المؤاخذه وان كان في الجملة هو قول صحيح ولاشكال فيه قالوا أن هذا الوصف الذي هو المباح حكم شرعي بمعنى أنه ليس حكما عقليا فلباحه حكم شرعي ولا يستلزم ذلك ان يكون حكما تكليفيا ونحن نقول ليس مكلفا به فننفي عنه التكليف فنثبت له وصف الشرعيه هل بينهما تناقض الجواب لا ليس بينهما تناقض البتة فنقول المباح حكم شرعي لكونه ماذا لكونه مدلول الخطاب وعرفنا فيما سبق أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف قلنا بالاقتضاء او بالوضع او بالتخيير اذا بالاقتضاء الذي هو طلب طلب ايجاد طلب كف دخلت الاحكام الاربعه كذلك طلب ايجاد دخل فيه على وجه الجزم او لا طلب ترك دخل فيه على وجه الجزم او لا اربعه احكام شرعيه تكليفيه بقي ماذا المباح والمباح ليس حكما تكليفيا وانما هو حكم شرعي لدخوله في حد الحكم الشرعي لدخوله في حد الحكم الشرعي ولذلك نقول بالتخيير اذا التخيير بين الامرين استواء الفعلين ايجادا وترك لا يغلب جانب الترك أو يرجح وكذلك العكس فعينيد النفي كونه تكليفيا لا يستلزم ان لا يكون حكما شرعيا واثبات كونه حكما شرعيا لا يستلزم أن يكون حكما تكليفيا فبينهما فرق ولذلك قال وان هذا الوصف حكم شرعي واحتجزنا به بالاباحه الشرعيه عن الاباحه العقليه وما من البراءه الاصليه قد اخذت وليست الشرعيه كذلك حينئذ نقول هذه هذه اباحه عقليه والفرق بينهما أن رفع الاباحه العقليه لا يسمى نسخا ورفع الباحه الشرعيه يسمى يسمى, يسمى نسخا هذا عندك يسمى يسمى, يسمى نسخا اذا فرق بينهما بهذا الاعتبار وقفنا عند قوله وان نسخ واجب يستدعي بقى جوازه اي انتف الحرج وقيل في المباح ندب درج قال درج قالوا ان نسخه بفتح همزه ان لانه معطوف على قوله والمرتضى يعني الذي رضيه ماذا الملى والمرتضى عند الملى عند الملى عند الملأ عرفنا ان المله هو به جماعه الاصوليين جماعه الاصوليين العاصم في الملى في لسان العرب أنه يطلق على الجماعه جماعه الرجال الذين ليس فيهم مرءه هذا الاصل والمراد به هنا الملل المراد به اهل الوصول يعني جماعه اهل المخصوص والمرتضى أن المباح اذا المرتضى هذا مبتدا ان المباح هذا الخبر هين عطف عليه وغير مامور اي والمرتضى ان المباح غير مامور به وان هذا الوصف والمرتضى عند الملل ان هذا الوصف اذا بفتح همزتي ان هكذا الاصل وهمز إن افتحل لسد مصدري وسدها في سوى ذا ككسري هنا ماذا خبرا في الأول فيعطف عليه ما ما بعيد وان نسخ اذا والمرتضى عند الملا ان نسخ واجب يستدعي بقاء جوازه اي بق استدعي بقاء جوازه هذا الاصل قال في البحر حقائق الاحكام الخمسة باب التقدم لي ما سيأتي وهم قررناه سابقا لكن اذا نص عليه اصولي فالاتيان بي بنصه هذا حسن لالا يكون من جملة ما يرتجل من احكام شرعيه ويظن انه خاص قال في البحر الحقائق احكام الخمسة من حيث تمامها متباينة فلا يجتمع شيء منها مع الاخر يعني الحقائق خمسه الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم كل حقيقة منفكه منفصلة تماما ما يصدق عليها اللفظ عينين لا يدخل بعض وتحت بعض فاذا قيل هذا واجب وهذا مندوب اذا العلاقة بينهما كالعلاقه بين الاسم والفعل علاقة بين الواجب والمندوب العلاقه بين الاسم والفعل كما نقول أن الكلمه تنقسم الى وفعل وحرف هنا العلاقة بين الاسم والفعل والحرف التباين علاقة التباين اذا الاسم مغاير للفعل والفعل مغاير للاسم فلا يدخل بعض أفراد الاسم تحت الفعل ولا يدخل بعض أفراد الفعل تحته الاسم واضح هذا مثله كذلك عندما نقول الحكم الشرعي ينقسم الى واجب ومندوب الى اخره حينئذ لا يصدق المندوب على الواجب ما يصدق عليه الواجب ولا العكس ولا بعض أفراد الواجب يدخل تحت المندوب ولا بعض أفراد المندوب يدخل تحت الواجب هذا هذا الاصل هذه هي القاعده المطردة ولذلك قلت لكم سابقا أن الحقائق للصلاحيه حقائق معينه مشخصة بمعنى أنه إذا اطلق انصوب لذلك ما هو للصلاح قالوا للصلاح في اللغة هو الاتفاق صنع زيد وعمر إذا اذا اتفقوا وللصلاح في للصلاح اتفاق طائفة مخصوصة على امر معهود بينهم متى اطلق انصرف اليه اذا مخصص أو لا مخصص فالواجب لفظ له معنى خاص والمندوب لفظ خاص له معنى خاص حينئذ لا يراد بالواجب ما يراد بالمندوب ولا يراد بالمندوب ما يراد به بالواجب هذا الاصل وهو الذي ينبغي اعتماده في الباب كله هذا الاصل فاذا قيل المباح جنس للواجب ابتداءا في اصل المساله لو جرينا على هذا وهو الاصل لكن لم يسير على ذلك الاصل يقال هذا التعبير غلط من اصليين في قال المباح جنس للواجب ونحن قسمنا الحكم الشرعي الى ماذا الى واجبنا مباح هل يقال بأن الاسم جنس للفعل او الفعل جنس للاسم لا يقال ذلك لماذا لأن كل منهما قسم مباين للاخر هذا الاصل المعتبر لكن لما تلفظ بعض الصنيين وجعل بعض المعاني العامه داخلة في هذا المقام حينئذ تعرض لي للمساله والذي الاصل قال ماذا هل المباح ينسل للواجب هذا غلط ليس بصواب لماذا لانك عرفت يا من تسال وتدعي ان المباح جنس للواجب أن المباح خاص والواجب خاص وكل منهما بمن باين للاخر هذا الاصل فكيف تدعي بأن المباح جنس للواجب إذا اعتبرت معنى آخر فانت اخطأته لماذا لانك عممت لفظا ليس بوارد معنا فجاءت تاتي بمعنى عام ثم تقول هو داخل في يدخل تحته الواجب او لا قل هذا فيه فيه خروج عن الاطار العام الذي ينبغي أن يكون واضح ان هذا هذا راسل لكن لا, لا يسيرون على على ذلك ولذلك قال في البحر قدم المقدمه جيدة في, في هذا المقام حقائق والاحكام الخمسة احكام الخمسه حقائقها يعني معانيها معانيها التي تقوم بها من حيث تمامها متباينا والمتباين هذا مخالف للي الاخر علاقه التباين فلا يجتمع شيء منها مع الاخر هذا الأصل فيه لا يجتمع الواجب مع المندوب ولا المندوب مع مع الواجب وهو واضح من حدودها يعني هذا التباين واضح من حدودها إذا عرفت الواجب عرفت ما هو الواجب حينئذ خرج الندب ولذلك نقول اراد بكذا بهذا الجنس اخرج سائر الاحكام هذا فاصل أخرج المندوب كذا اذا قيل الواجب ما اثيب فاعله وعوقب او يعاقب تاركه اثيب فاعله خرج ما له ثواب فيه وهو المحرم والمكروه والمباح باعتبار ذاته ولم يعاقب فاعله دخل معنا الندب اذا نحتاج الى إخراجه وهو أن يقال ولم يعاقب تاركه هذا ويعاقب تاركه هذا احتياط عن الندب اذا خرج الندب فكيف يقال الواجب هو ندب وزياده صحيح نحن اخرجنا الندب بهذا القيد بهذا الفصل حينئذ كيف نزعم بأن الواجب هو ندب وزياده حصل عندنا تداخل في الحدود ولذلك قال يعرف التباين بين هذه الاحكام الخمسه بمعرفة حدودها يعني تعريفها لأنك تذكر الحده وتذكر جنسا وتذكر فصلا الجنس يشمل الجميع والفصل هو الذي يحصل به التمايز حين يمتاز الواجب عن المندوب كما أن المكروه يمتاز عن المحرم والمحرم يمتاز عن المكروه قال وهو واضح من حدودها وقال من لم يتحقق تباين الحقائق قال يعني اراد أن ان ياتي بقول لمن لم يظهر له أن هذه الحقائق متباينا قال وقال من لم يتحقق تباين الحقائق يعني أن بين الحقائق المباينه علاقة التباين إن ايجاب الشيء يقتضي جوازه اراد ان ياتي بماذا ايجاب الشيء اذا اوجب الشارع شيئا اقتضى ماذا أنه جائز طيب جائز يفسر باي معنى بالمعنى الاعام أو بالمعنى الأخاص؟ رجعنا إلى المباحه وجنس للواجب املاء إذا قيل إن ايجاب الشيء يقتضي جوازه ان كان المراد الجواز التسوية بين شيئين كما هو الشأن في حد المباح بالمعنى الاخص هذا ممتنع لماذا لأن العلاقة بين الواجب المباح بالمعنى الاخص ما هي التباين فكيف يقتضي جوازه ثم الواجب هذا ليس فيه ليس فيه ما يدل على جواز الترك واما المباح يقتضي ماذا جواز الترك فكيف يقال بأن إجاب الشيء يقتضي جوازه بالمعنى الاخص لابد ان يوجد معنى اعم يريد ان يقول المساله تخرج على ما ما سبق وقال من لم يتحقق تباين الحقائق إن ايجاب الشيء يقتضي جوازه ونقله ابن القشيري عن الفقهاء ومعظم الاصوليين هو له وجه لكن البحث هنا في ماذا البحث هنا في الخصائص بمعنى ما يختص به هذا الباب أما إذا جئنا نبحث المسائل على جهه العموم دون أن نلتفت الى هذا البحث الخاص حينئذ لابس أن يقال الندب الواجب ندب وزياده في المعنى وكذلك يقال إجاب الشيء يقتضي جوازه وان المباح بالمعنى الاعم الذي هو الماذون فيه جنس للواجه هذا صحيح ولذلك ان هذا حق لكن في مثل هذا المقام من اصل وتباين الحقائق فلا ندخل حقيقة تحت حقيقه اخرى قال وانكر القاضي اطلاق هذا وقال لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب وهو كذلك لا معنى للجواز المقتضى التسوية بين الفعل والترك مع إثبات ماذا إثبات الوجوب لانه اذا قيل هذا واجب حينئذ نفهم من هذا المصالح أنه لا يجوز تركه وإذا قيل هذا مباح يفهم من هذا المصطلح انه يجوز تركه فكيف يقال الواجب جائز هينئ ان دخلنا ماذا ادخلنا التخيير بين الإيجاد الفعل وبين الترك وهذا مناف لي للواجب لان الواجب يعين يمنع الترك والتخيير هذا يجوز ماذا يجوز الترك فكيف يقال بأن الواجب هذا جائز هذا فيه تناف بين الا إذا اولنا المباح والجائز أو بمعنى أعم كما أولنا فيما فيما سبق بالمعنى العم الذي هو الماذون فيه يكون جنسا للواجب هنا قال أنكر القاضي اطلاق هذا وقال لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب اذ لا يحسن تسمية الوجوب جوازا وتسميه الواجب جائزا والاحكام مضبوطة الاحكام مضبوطه يعني منضبطة فحينئذ لا يحسن ان يقال الواجب جائز ولا الوجوب جائز لان كل منهما مباين للآخر اذا قال اذ لا يحسن تسميه الوجوب جوازا وتسميه الواجب جائزا والاحكام مضبوطة والجواز يطلق لمعنيين رفع الحرج عن الفعل كما قال الزركشي في تسريب المسامع وغيره رفع الحرج عن الفعل فيدخل فيه الواجب غيره يعني نؤول الجائز بالمعنى الاعم كما اولنا المباح فيما سبقه بمعناه الواجب الجائز والمباح بمعنى واحد من حيث المعنى العام اول ما فيه أو رفع الحرج رفع الحرج بمعنى لا حرج أن تفعل ثم قد يكون على جهة الالزام وقد لا يكون على جهه الالزام فرفع الحرج دخل فيه الواجب ودخل فيه المندوب ودخل فيه المكروه ودخل فيه المباح بالمعنى الاخص هذا معنى رفع الحرج بهذا المعنى صح لا؟ صح أن يقال الواجب جائز بمعنى انه رفع الحرج لكن على جهه الالزام فالجواز يطلق لمعنيين رفع الحرج عن الفعل فيدخل فيه الواجب وغيره كالندم والمكروه والمباح بالمعنى الاخص ثانيا رفع الحرج عن الفعل والترك وهو مستوي الطرفين وهو ما يسمى بالمباح بالمعنى الاخص في بالصلاح المتاخرين والأول لا شك أنه لازم للوجوب والثاني ضده فلا يكون جازما بمعنى أنه بي معنى استواء الطرفين لا يكون الوجوب لازما للجائز بل هو مناف له من كل وجه وبالمعنى الأول الذي رفع الحرج يريد انجاز اطلاق الجائز على الواجب اذا رجعت المسألة إلى ماذا إلى تفسير الجائز ما المراد به هل نقول الواجب جائز ام لا ونقول فيه تفصيل ماذا تريد بلفظ الجائز إن اردت به المصطلح الخاص سواء الطرفين في الإيجاد والترك فهو ممتنع كل منهما مبين للآخر وإن اردت به الماذون فيه أو رفع الحرج حينئذ يدخل الواجب تحت الجائز اذا رجعنا إلى المساله السابقة هل المباح جنس للواجب أم املا والاولى والاليق الا يبحث في هذا الموضع الا المعاني الخاصة واما التعميمات هذه تطلق في العلم على جهه العموم لا في هذا الموضع قال والثاني ضده فلا يكون جازما قال قرافي و ظاهر كلامهم ارادته اي الثاني لكن هذا في في نظر يعني كانه اراد ماذا الواجب جائز اراد بالجائز هنا المعنى الاخص لكن هذا بعيد عذفه فيه, فيه بعض ليس ليس هذا المراد انما لابد من انفكاك الجهتين فيقال الجائز قد يراد به المعنى الاعم فيكون الواجب داخلا تحت الجائز وقد يراد به المعنى الأخاص فلا يرتميان البتة بمعنى أن الواجب له حقيقة الخاصة والجائز له حقيقة الخاصة ثم قال ابن القشير ولا يتحقق خلاف في هذه المسألة يعني إذا جئنا الى توزيع للصلاحات وفك الجهه حينئذ لا خلاف الخلاف لفظي ام معنوي قل خلاف لفظي خلاف لفظي كما قال أن المباح جنس للواجب فككنا معنى المباح فصار الخلاف لفظي ليس واردا على محل واحد كذلك هنا الواجب جائز ام لا نفك الجهه فنجعل الجائز بمعنى عام وبمعنى الخاص فنثبت الاول وننفي الثاني اذا لا خلاف في في المعنى. قال ولا يتحقق خلاف في هذه المسألة لأن احدا لا يقول حقيقة الجائز يعني الصلاحية العرفيه أو المباح حقيقة الواجب هذا لا قائل به بالتا المباح بالمعنى الاخص هو حقيقة الواجب بالمعنى الاخر هذا لا قائل به اذا إذا كان قائل به حينئذ لا خلافة لماذا لأنه إذا لم يقل أحد ولذلك قلنا كلام القرافي في نظم إذا كان اللقائل اذا كان اللقائل بان المباح بالمعنى الاخص يكون يدخل تحته الواجب بالمعنى الاخص حينئذ وجب ان نفسر الجائز بالمعنى الاعم فاتفقنا على الأول واتفقنا على الثاني اذا ارتفع الخلاف في في المسألة قال لان احد لا يقول حقيقة الجائز أو المباح حقيقة الواجب لا قائل به ملبته الا قال ذلك لا جاز ان يقول قائل حقيقة الاسم هي حقيقة الفعل مطلقا ولا قائل بذلك كذلك حقيقة الواجب مباينة لحقيقة المباح ولا قائل به ها بالترادف بينهما البت قال وغرض الخصم هنا أن ما يلام على تركه ويقتضي اللزوم أن يكون فيه تحريض على الفعل يعني اراد ان, أن يذكر فلاسفه القول بكون الجائز أعم من الواجب قال الواجب هنا ما المراد به المراد به الزام واذا كان فيه الزام فيه حض على الفعل وهل يتصور انه يحضه على الفعل ثم يمنعه من الفعل لا اذا يجيز له الفعل اذا اقتضى الجواز اذا كل واجب يقتضي وهو صحيح لماذا لأن الشرع اذا اوجب شيئا اوجب شيئا اجاز لك الاقدام عليه فلو كان موجبا لشيء ومنعك من الاقدام حصل ماذا حصل تعارض كيف يحثك على الفعل الذي يقتضي الاقدام على الفعل ثم يمنعك من الفعل صلي لا تصلي هذا لوجد له من الشرع وانما نقول هذا منسوخ أو نفق الجهه أما بالتوارد على محل واحد صلي لا تصلي قل هذا لا وجود له البتة واجب جائز قل هذا لا وجود له بمعنى بالمعنى الاخص قال هنا وغرض الخصم أن ما يلام على تركه ويقتضي اللزوم ما هو ما, ما هي هذه الحقيقه هذه حقيقه الواجب الذي يقتضي اللزوم هذا حقيقة الواجب أن يكون فيه تحريض على فعله يعني حرضك الشارع على فعله ومن ضرورة ما يحرض على فعله أن يجوز لك الإقدام عليه اذا اقتضى الايجاب الجواز وهذا وضع باي لكن بالمعنى الأعم وليس بالمعنى الاخص قال وهذا مما لا ينكره أحد يعني بالتا هذا جائز وهو لا يختلف فيه أحد ممن اهل الاصول غير أن غرض الموجب الالزام والباقي يقع ضمنا ولكن على هذا ينبغي للخصم أن يقول يدل على الندب والجواز يعني مراده هنا إذا أوجب الشارع شيئا ما حينئذ أوجبه على جهة الالزام ويكون فيه حظ على الفعل واذا حظك على الفعل جوز لك الاقدام هذا الذي قرره ثم الغرض الاصلي من الإيجاب هو الالزام واما الجواز يقع ضمنا اذا لا نحتاج إلى أن نصع على ما وقع ضمنا وانما نعبر عما وقع ابتداء فنقول الغرض من الواجب هو الالزام فقط ونسكت عن كونه ماذا قد أباح له الفعل بالمعنى أن أعم هذا الذي أراده قال أن غرض الموجب الالزام هذا هو الاصل والباقي وهو التحريض على فعله وعدم وجود مانع من الفعل يقع ضمنا ولكن على هذا ينبغي للخصم أن يقول يدل على الندب والجواز يعني اذا اراد لا يقولون هذا قال الواجب يقتضي الجواز ويقتضي كذلك ماذا الندب لأن ثم جنس وهو قدر مشترك بين الواجب والندب وهو مطلق الطلب طلب الاجاده لان قول اقتضاء المراد بالاقتضاء الطلب إذا دخل فيه ماذا الانواع الاربعه طلب ثم طلب ايجاد وطلب ترك إذا قلنا طلب ايجاد انفصل عن المحرم والمكروه بقي ماذا الواجب وما هذا قدر مشترك هذا قدر ولذلك قال بعضهم الواجب هو ندب وزياده ندب لكونه مطلوبا وزياده لكون لا يجوز له الترك بخلاف المندوب فيجوز له له ترك اين إذا قيل الواجب يقتضي الجواز قال ينبغي أن تقول الواجب يقتضي الندبه والجواز لان الندبه بعض الطلب والواجب كذلك بعض الطلب وانفصل عن, عن الواجب الندب بكونه ها لا على وجه الجزم والواجب مطلوبا على وجه الجزم قال وعلى هذا ينبغي للخصم أن يقول يدل على الندب والجواز والمحكي قصر الخلاف على الجوازي. يعني ليس ثم قائل بين الاصوليين أن الواجب يقتضي الندبه والجواز وانما المشهور عنده ماذا أنه يقتضي الجواز اذا يلزم من قال بانه يقتضي الجواز ان يقول ماذا أن يقول يقتضي الندبه والجواز والمحكي قصر الخلاف على على الجواز اذا هذه قاعده واضحه بيني. بغي أن ينظر في تحصيل في هذا المقام لا سيما في هذا المقام الذي بحث ما يتعلق بالاصلاحات العرفيه الخاصة فكل تعريف بل كل حقيقه عرفيه اصلاحيه فهي متميزه عن غيرها والا ما الفائده من التعاريف إذا كان حصل خلط دخل الندب تحت الواجب والمباح تحت الندب والندب تحت الجائز إلى اخره ما فائده الحدود الحدود انما هي فائدتها تمييز كل حقيقة عن الأخرى فتصيد العلاقة بينهما ماذا التباين وإن كان يجمعها قطب أكبر كالحكم الشرعي في هذا المقام وإذا مثلته بتعريف الكلمه حينئذ تضح لك المقام قال إذا عرفت هذا فلو ثبت الوجوب في شيء على قول من يرى أن الوجوب هو الزام وزياده الذي يدل على على الجواز إذا نُسخ الوجوب في شيء إذا ثبت الوجوب في شيء ثم نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز ام لا لانك اذا قلت الواجب جائز ايهما اعم اذا قلت الواجب جائز بالمعنى الاعم ايهم اعم من الاخر الواجب ام الجائز الجائز اعم اذا صار الاعام كالحيوان مثلا صار الجائز الوجوب اخص كالانسان باعتباري الحيوان إذا نفيت عن الشيء بكونه انسانا هل يلزم نف الحيوانيه جواب لا كذلك إذا نسخت الوجوب الذي هو نوع للجائز لا يلزم من ذلك نفي الجواز ولذلك قال بعض بذا نسخ الوجوب بقي ماذا بقي الجواز لانه أعم كما لو نفيت الإنسانية عن شيء ما لا يلزم من ذلك أن لا يكون حيوانا فتنفي انه انسان ويكون فرسا مثلا قال لو ثبت الوجوب في شيء ثم نُسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أم لا قيل فيه مذاهب لكن حقيقة الأمر فيه مذهبان فقط يبقى الجواز لا يبقى الجواز مذهبان ذكر الناظم مذهبا واحدا هذا قلت اختبار بالدرس الماضي نسيت انا فيه مذهب واحد كم مذهب ذكر ذكر مذهبا واحد انت قلت مذهبين اذا ذكر مذهبا واحد قال وان نسخه واجب يستدعي بقاء جوازهم هذا قولهم ثم اختلف في تفسير بقاء الجواز على ثلاثه اقوال ولذلك قال اي هذه تفسيريه اي انتفاء الحرج وقيل ليس انتفاء الحرج بل الاباحه وقيل القول الثالث فالواو بمعنى او في في الموضعي وقيل في المباح او الاباحه والندرج اندرج يعني دخل درجا درج ان كان الفعل لا ياتي هنا حينئذ اندر الند او الند الواو بمعنى بمعنى او اذا ذكر ثلاثة اقوال في تفسير بقاء الجواز فإذا نسخ الوجوب بقي الجواز وهذا قول واختلف هؤلاء وهو قول الاكثر جمهور اختلفوا في تفسير الجواز ما المراد به قيل انتفاء الحرج وعرفنا رفع الحرج أنه أعم من الرفع فدخل تحته ماذا دخل دخل تحته الاباحه والكراهه والندب وقيل بقيت الاباحه الذي يسوي فيه الطرفان وقيل بقي الندب فثلاثه أقوال هذه ليست في اصل المساله كما قد يتبادر من النظم وانما هي تفسير للقول الذي ذكره وطوى القول الثاني بمعنى أنه مقابل له قول الغزالي ومن تبعهم قال هنا قال الناظم وان نسخ واجب يستدعي يعني والمرتضاء عند الملا المرتضاء الذي رضيهم الملا جماعه الاصول أن نسخ واجب يستدعي بقاء جوازه نسخ حقيقته رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ وياتي بحث في محله ان شاء الله تعالى رفع حكم شرعي بدليل حكم بدليل شرعي متراخ يعني الرفع لا يكون ب بالموت مثلا او بخروج الوقت وانما لابد ان يكون بدليل شرعي والمراد به هنا اذا نسخ الوجوب فلنا حالتان لنا حاله في الشرع اذا نسخ الوجوب نسخت وجوب كذا فاما ان يبين المنسوخ اليه واما ان يسكت ان بين وجب الاتباع وليست مسالتنا في هذا اذا بين قال نسخت الوجوب ثم بين ان حكمه الاباحه او بين ان حكمه ماذا الندب حينئذ اذا بين المنسوخ اليه اتبع ولا لا معنا المساله الصوره الثانيه ان ينسخ الوجوب ويسكت حينئذ كيف نتعامل مع الحكم الشرعي بعد رفع الوجوب هل نقول بقي الجواز أو نقول رجعنا إلى ما كان قبل الوجوب قولان لاهل علم اذا صوره المساله ليست مطلقه كلما نسخ الوجوب حينئذ رجعنا إلى ما كان قبل الوجوب لا وانما المراد هل بين الشارع المنسوخ إليه ام لا فان بينه اتبع بمعنى انهما نص عليه الشارع فهو الحكم الشرعي والمساله ليست وارده وانما تريد المسألة اذا نسخ الوجوب ولم يبين الحكم المنسوخ اليه فكيف نتعامل مع هذا الحكم الشرعي قال والمرتضى أن نسخ واجب كانه يقول الشارع نسخت وجوبه حكم الشرعي أو حرمة تركه حرمه تركه صحيح هذا نسخت وجوبه أو نسخت حرمه تركه لأن الواجب يحرم ماذا يحرم تركه ولذلك نقول الواجب باعتباره الامر يستلزم النهي عن ضده صحيح هات اقيم الصلاه هذا امر والامر يقتضي الوجوب ترك الصلاه منهي من عنه بذات النص, بذات النص لا نقول عينه ولا يتضمنه وانما نقول يستلزم على مذهب اهل السنه والجماعه على مذهب اهل السنه والجماعه في مساله الكلام عند عينه يتضمنه خلل مخالف سياتي بحث ان شاء الله تعالى وانما نقول يستلزم فاقيم الصلاه امر ب الصلاة الصلاه فوالوجوب يستلزم ماذا يستلزم النهي عن ضد يستلزم بدلاله الالتزام ليست المطابقة ولا التضمن بدلاله الالتزام يستلزم النهي عن ضده نهيا تحريم هذا العصر وإذا كان في الندب يستلزم النهي عن ضده نهيا كراهه او خلاف الاولى عند عند بعضه قال هنا او حرمته تركه اذا هذا لغ عليه يستدعي هذا النسخ للواجب استدع ماذا يعني يطلب بعد رفع الوجوب العصر بقاء جواز العصو بقاء بالنصب على أنه مفعول به ليستدعي يستدعي يعني يطلب بقاء جوازه حذف الهمزه لضروره النظم الا اذا كان ثمه لغه فيحمل عليها بقى جوازه بقاء جوازه فيبقى الجواز بعد رفع الوجوب بقى جوازه الذي كان في ضمن وجوبه لأن الوجوب أخص والجواز أعم فإذا رفع الوجوب بقي ماذا بقي الجواز بقي الجواز والتعبير بقول الذي كان في ضمن وجوبه لا اشكال فيه لماذا لأن الجنس الذي هو الحيوان يوجد في ضمن أفراده يوجد في في ضمن افراده كذلك الا نقول معنى الكلمه قول مفرد هذا المعنى قول مفرد موجود في ضمن الاسم وكذلك موجود في ضمن الفعل وكذلك موجود في ضمن الحرف فكل قسم يتضمن معنى اسم المقسوم فكذلك ما يتعلق به بالواجب فإذا قلنا الواجب اخص من المباح اذا المباح يكون في ضمن الواجب فإذا نسخ الواجب بقي ماذا بقي المباح أو الجواز قال بقاء جوازه الذي كان في ضمن وجوبه من الاذن في الفعل الذي قلنا ماذا سابقا انه العاصر فيه لزوم الفعل هذا يقتضي ويستلزم ضروره رفع الحرج على الاقدام على الفعل لكنه وقع تبعا وليس ابتداء لان المقصود اولا بايجاب الشيء هو الزام المكلف به هذا العصر كونه يدل على على جواز الاقدام على المأمور به هذا وقع ضمنا ولم يقع ابتداء لكنه متضمن له قال الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل في في الفعل قال هنا بما يقومه من الإذن في الترك الذي خلف المنع منه اطلاق وامل الجنس بدون فصل ولا اراده ذلك والمراد بالجنس هنا الاذن في الفعل يعني فعل المكلف فعلو المكلف والمراد بالجنس هنا هو الاذن في الفعل يعني فعل المكلف فإنه قدر مشترك بين الإيجاب والندب والاباحه والكراهه هذا معنى الجواز الاذن في الفعل هذا قدر مشترك بين الواجب والندب والاباحه والكراهه لان الجواز عبارة عن الإذن في الفعل مع الإذن في الترك والإذن الأول الذي هو الاذن في الفعل في ضمن الوجوب دال عليه دليله بلا معارض له فيه فيبقى بعد نسخ الوجوب هكذا عللوه كما ذكرناه سابقا بان, بأن الجواز أعم فاين الذي يوجد في ضمن الوجوب كوجود الحيوانية في ضمن الانسان فإذا ارتفع الإنسان يبقى ماذا يبقى الحيوان بقي عن اصلي لانه قد يصدق على فرد آخر هنا كذلك ارتفع الوجوب وبقي الجواز فيسقط على الاباحه أو النذب او الكراهه كما سياتي ثم فسر الجواز بقوله أي انت في الحرج اي انت فالحرج اي هذه تفسيريا كذلك قال بقا جوازه أي انتفا الحرم انتفاء انتفاء بالنصب على أنه بدل من بقاء هذا على مذهب البصري على مذهب البصري بدل كل من كل على أن أي تفسيريه ومذهب الكوفيين على أن أي حرف عطف كالواو هينيدي نكون ماذا اي حرف عطف انتفاء بالنصب معطوف على بقاء والمعطوف على المنصوب منصوب هكذا اعرابوا عند الكوفيين وعند البصريين لا أي حرف تفسين فهي مستقله ليس حرف عطف هي نقول ما بعده يكون بدلا بدل كل من كل من مما قبلهم بقي جوازه اي انتفاء الحرج اي انتفاء الحرج يعني ذكر تفسينا للجواز قول انتفاء الحرج اي رفع الحرج وهو ما يسمى به او يعبر عنه بعدم الاثم اشار إلى أن القائلين ببقاء الجواز اختلفوا في تفسيره هل معناه رفع الحرج الذي هو جنس غير مقيد بالتخير تبي غير مقيد بالتخير فإذا كان كذلك عم رفع الحرج هكذا تعبير يعم ماذا كل مرتفع ما الحرج عن فعله دخل فيه الندب والكرهة والجواز بالمعنى الاخص غير مقيد بالتخيير لان ثم قول اخر وهو الاباحه مقيد بالتخيير بمعنى انه يسوي فيه الطرفان فخرج الندب وخرج الواجب فلا يطلق عليه جائزا بهذا الاعتبار هل معناه رفع الحرج الذي هو جنس غير مقيد بالتخيير أو رفع الحرج عن الفعل والترك على السواء وهو الاباحه اولى مع السواء وهو الندم وهي ثلاثه اقوال وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى والفرق بين هذا وبين الأول أن الاول يجعل الجواز القدر المشترك بين الندب والاباحه في ضمن واحد لابقاء نوع منهما على التعيين والثاني والثالث بخلافه بمعنى أن السواء الطرفين يكون خاصا وأما التعميم حينئذ يعم ما ذكر وما سواه قال اي ينتف الحرج اي عدم الإثمي يعني أن الجواز الباقي هو عدم الحرج في الفعل والترك من الاباحه أو الندب أو الكراهه بالمعنى الشامل لخلاف الاولى اذ لا دليل على تعيين أحدها وهذا أشهر ثلاثة أقوال هذا القول الأول وهو المشهور وهو المحقي عن الجمهور أن المراد إذا نسخ الوجوب بقي الجواز بماذا نفسر الجواز انتفاء الحراج انتفاء الحرج هذا معين أو مجمل نقول هذا مجمل لماذا لانه يدخل تحته المكروه والجائز بالمعنى الاخص بل يدخل تحته كذلك الندب لأنه ليس المراد هنا بقاء الجواز السواء الطرفين الا لو كان المراد به السواء الطرفين لصار بقاء الجواز معينة وهو المباح بالمعنى الأخص لكن نقول المراد به رفع الحرج لا بقيد التخيير لان لو كان بغيد التخيل لصار خاصة فاذا كان كذلك دخل تحته ما, ما ذكر ولذلك نقول هذا القول مجبل بمعنى أنه رفع الحرج ثم نحتاج الى تعيين ما المراد به هل المراد به المباح أو المراد به المكروه أو المراد به النذ فنحتاج الى دليل مفصل نحتاج الى دليل مفصل اذا بقى جوازه اي انتفى الحرج أي عدم الاثم يعني أن الجواز الباقي هو عدم الحرج في الفعل والترك الجواز المشترك وهذا لا يختص بواحد دون دون واحد خرج المحرم فقط وما عداه فهو فهو داخل الا دليل على تعيين أحدها وهذا أشهر ثلاثه اقوال وقيل الجواز المذكور الباقي اندرج في المباح أي هو الاباحه فقط الذي هو بقيد التغيير اذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب وإذا انتفى الطلب ثبت ماذا ثبت التخيير لانه اما ان نقول حكم شرعي تكليفي وإما ان يكون حكما وضعيا والثاني منتف والبحث حينئذ فيماذا بالاقتضاء او التخيير فاذا انتفى الاقتضاء بانواعه الأربعة ماذا بقي بقي التخيير الذي هو الاباحه وهذا قول ولذلك قال وقيل في المباح يعني الجواز هنا يفسر بماذا بالمباح لانه إذا نُسخ الوجوب نُسخ الطالب بانواعه واذا نسخ بانواعه ثبت ماذا ثبت التخيير وقيل الندب هكذا والندب يعني وقيل الندب عند درج درجة اي دخله لكن الياء تعالى فعل هذا محل نظر اي فهو كان السيوطي جبل يعتبر جبلا فين في هذا المقام لعل ثبت عنده أي هو الاستحباب فقط اذا المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم اذا ثلاثه أقوال في تفسير الجواز الباقي بعد نسخ الوجوب اولا قررنا قاعده أن الواجب ها جائز وزياده فاينذن الجواز أعم من الوجوب على هذا بناء على هذا إذا نُسخ الوجوب ارتفع ما الذي يبقى من حكم شرعي قيل الجواز قيل الجواز ماذا نفسر الجواز بثلاثة اقوال قول الاول انتفاء الحرج إذا لا مانع من فعله وإذا قال الشارع لا مانع من فعله فيحتمل ماذا أنه ندب أنه مكروه أنه ماذا انه مباح بالمعنى الاخص قيل لا إذا ارتفع الوجوب يعني ارتفع الطلب وإذا ارتفع الطلب ثبت التخيير الذي والمباح بالمعنى الاخص وقيل لا إذا ارتفع الطلب فالمراد به ما يشاركه وهو الجازم وامما غير الجازم فهو باق حين اذا نسخ الوجوه تعينا يحمل على على الندب اذ القدر المشترك بين الطلب بمعنى ايجاد الفعل ثم نوعان فقط لا ثالث لهما اما مع الجزم او لا مع الجزم فاذا ارتفع مع الجزم الذي هو الواجب حين انثبت الثاني الذي هو لا مع الجزم والحاصل انه يعتبر في الجواز المذكور رفع الحرج عن الفعل والترك في الاقوال الثلاثه يعني الأقوال اشتركت في قدر مشترك وهو ماذا جواز الفعل جواز الفعل الوجوب يمنع من ماذا من الترك هنا جاز ماذا جاز الترك جواز الفعل عام جواز الترك قالوا نرفع الحرج عن الفعل والترك في الأقوال الثلاثة الفعل هذا مشترك قبل الوجوب لاشكال لا فيه إنما البحث في ماذا في الترك الوجوب يمنع من الترك فنسخ حينئذ جاز ماذا جاز الترك والمندوب يجوز تركه والمباح لا لاشكال فيه وكذلك المكروه باعتبار العكس قال لك انه مطلق في الاول منها قدر مشترك ومقيد بالثواء الطرفين بالثاني وبترجح الفعل في الثالث فالخلف معنوي يعني في تفسير الجواز الباقي بعد الوجوب لانه على قول الاول قدر مشترك نحتاج بالتعيين إلى دليل الثاني يقول لك لا اذا نسخ الوجوب فهو مباح وعند الأول يحتمل أنه ندب اذا ينسخ الوجوب فيثبت الاباحه ينسخ الوجوب فيثبت الندب بينما خلاف املا خلاف معنوي هذه يقول مباح وهذه يقول مندوم اذا فرق بينهما والخلاف معنوي وبترجح الفعل في الثالث فالخلف معنوي قال في التحبير الصحيح الذي عليه الأكثر أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز في الجمله لماذا في الجملة؟ لانه عام قادر مشترك قادر مشترك رفع الالزام او الالزام الذي دل عليه الوجوب حينئذ بقي جواز الترك أولا لا يجوز تركه ثم جاز جاز تركه وما جاز تركه يصدق على المندوب ويصدق على المباح ولذلك عبر فيه في الجملة قال الفخر بن تيمي الاصح عند أصحابنا بقاؤه يعني الجواز وذهب اكثر الحنفيه هذا قول الثاني هذا قول الاول نسخ الوجوب فبقي الجواز على خلاف في تفصيل ذلك وذهب اكثر الحنفية والتميمي من اصحابنا الحنابل والغزالي وهو روايه عن امام احمد ان الامر يعود الى ما كان عليه من البراءه الأصلية أو الاباحه أو التحريم يعني يعود الحكم الشرعي إلى ما كان قبل الوجوب لأن الاصل ما هو الوجوب او عدم الوجوب الاصل عدم الوجوب اذا ما الحكم قبل الايجاب إن كانت البراءه الأصلية فهي المعتمله إن كان الحكم الاباحه ثبت اولا بالخطاب الشرعي اباحه الشيء ثم اوجبه الشرع ثم نسخه رجعنا إلى الى المباح والبراءه الاصليه هذه حكم العقل اذا فرق بين بين النوعين اذا القول الثاني وهو المنسوب للامام أحمد روايه عن الامام احمد رحمه الله ونصره الغزالي في مستصفه أنه لا يبقى الجواز لا نقل ببقاء الجواز وعندما يعود الحكم الى ما كان قبل الايجاب من البراءه الاصليه او الاباحه الشرعيه او التحريم كذلك الشرعي وليس المراد به العقل فكان الوجوب بعد نسخه لم يكن كان الوجوب بعد نسخه لم يكن يعني قبل الوجوب ننظر الحكم الشرعي ما هو كانه لم لم ينتقل عن ذلك الحكم إلى الإيجاب بل بقينا على على اصله وحكاه الزركشي عن أكثر الشافعيه الاقدمين فعلى القول الأول قال التحبيم على القول الأول الذي عليه الاكثر اختلفوا ما المراد بالجواز فقيل هو الجواز المشترك بين الاباحه والندب فيبقى الفعل اما مباحا او مندوبا ايضا صار ماذا صار مجملا نحتاج الى دليل يخصص احد الحكمين عن عن لأن لان الماهيه الحاصله بعد النسخ مركبة من قيدينحدهما زوال الحرج عن الفعل وهو مستفاد من من الامر يعني الاذن في الفعل عليه كمان مره ثانيا زوال الحرج عن الترك وهو مستفاد من الناسخ اذا حقيقة مركبة الأول زوال الحرج عن الفعل هذا مستفاد بماذا اخذناه من الامر الثاني زوال الحرج عن الترك لان الواجب له جهتان جهه الزام بالفعل وجهه منع من الترك اذا حقيقة مركبة مركبة من من شيئين باعتبار الفعل هو الزام لابد ان يفعل والا اثم ثانيه باعتبار الترك يمنع من من الترك ولذلك قلنا اقيم الصلاه يدل على ماذا على شيئين الالزام بايجاد الصلاه ويمنع من من ترك الصلاه يمنع من من ترك الصلاه وان كان المنع هنا بجهه الالتزام قال هنا وهذه المهية صادقة على المندوب والمباح فلا يتعين احدهما بخصوصه يعني إذا نسخ وبقي الجواز حينئذ ثم قدر مشترك بين المباح وبين الندب لا نعين واحدا منهما بل لابد من من دليل وهذا قول اختاره أكثر الاصوليين هكذا نسب لي للاكثر وهذا القول اختاره الأكثر منهم المجد وغين ورجحه الرازي واتباعهم والمتاخرون وحكي عن الأكثر وقال القاضي وابو الخطاب وابن عقيل وابن حمدان يبقى الندب هذا قول الثالث ذكره المصنف لأن الندب عندهم بعض الوجوب اذا رجعنا إلى الى السابق الندب ما هو ما هو الواجب قالوا ندب وزياده اذا إذا نسخت الزيادة بقي ماذا بقي الندم هذا التعليل الذي ذكره فاذا زال الوجوب بقي الندم لأن المرتفع التحدب بالطلب يعني الطلب الجازم فإذا زال التحتم يعني الجزم في الطلب بقي أصل الطلب أو تعليل كذلك له وجه لكن كما ذكرنا سابقا ان الاليق هنا التعامل مع المصنحات باعتبار المصالحات الخاصه والا وانكر وإن الغزالي ان الواجب ندب وزيادة إلا أن المعنى صحيح لان المعنى صحيح لماذا لأن كل منهما يشترك في جنس وهو ايجاد المامور به ولذلك نقول الأمر هذا عام يشمل ماذا أمر ايجاب وامر استحباب وعرفنا أن المندوب مامور به على وجهه الحقيقة اذا ثم قدر مشترك بينهما فإذا زال الالزام بقي ماذا بقي الطلب هكذا علله هنا ابن عقيل وغيره فاذا زالت التحتوم بقي أصل الطلب وهو الندب فيبقى الفعل مندوبا قال ابو الخطاب وغيره من أصحابنا هي من فوائد الامر هل هو حقيقة في الندب كما انه حقيقة فيه في الوجوب يعني هذه المسألة فرع عن مسألة سابقة هل المندوب مامور به حقيقة ام لا فاذا كان مندوب فاذا كان المندوب مامورا به حقيقة هو الصواب كما ذكرنا هذين العنائد من ذلك إذا نسخ الوجوب ان يبقى ماذا أن يبقى الندب لكن هذا ليس بلازم والصواب ليس فرعا هذه المساله لماذا لأن البحث ذاك في امرى والبحث هنا ليس في امرى وإنما فيما دل عليه صيغه افعل ففرق بين المسالتين ولذلك قلنا امرى هذا اسم مسماه افعل فافعل حقيقة في الوجوب بالاجماع ومجاز في الندبي وأما امر فهو حقيقه في النوعين في الايجاب وفي الندب ففرق بين المسالتين فالصوابنا ليست متفرعة عما هي المساله السابقة فقوله هي من فوائد الامر هل هو حقيقه في الندب الصواب ليست من هذه ففرق بين المسالتين كما ذكرنا السابقه فيؤخذ منه بقاء الندب للإباحة على ما سبق لان الصوره انه رفع الوجوب وحده بأن يقول الشارع ان سخت الوجوبه او حرمه الترك أو رفعت الوجوبه كان مركبا من جزئين احدهما هذا والثاني جواز الفعلي فاذا رفع احدهما بقي الاخر يعني الندم ما قيل في فيما سبق يقال بالتعليل النفسي في الندب ومنع الشيخ الموافق في الروضه من قدامه في مسألة الامر المطلق للوجوب أن الوجوب ندب وزيادة وهو كذلك يعني نمنع ذلك في مقام البحث بالاصلاحات الخاصة فنقول ال الواجب يدل على عدم جواز الترك والندب يدل على جواز الترك فينادي كيف يقال بأن الواجب ندب وزياده كيف يدخل المندوب تحت حيز الواجب هذا ممتنع لان هذا حقيقته متباينه عن حقيقة الندب فينادي لا يكون الواجب ندب وزياده فهذا القول باطل ولا شك فيه لكن بالمعنى الأعم واذا اردنا أن نخرج عن الاصلاحات الخاصة فلا شك ان الواجب ندب وزياده لانه مطلوب وهذا مطلوب إذا اشتركا فاذا نسخ الواجب لو أردنا أن نفرع على هذا المساله نسخ الواجب بقيه بقي, بقي الندب لكن لا نلتفت الى هذا المساله بهذا هذا الاعتبار لان البحث هنا في الصنيحات الخاصه قال منع الشيخ الموفق في أن الوجوب ندب وزياده لدخول جواز الترك في حد الندب للدخول جواز الترك في حد الندب وهذا ممتنع باعتبار كونه واجبا فكيف يكون واجبا ها مندوبا جائز الترك لازم ممنوع الترك هذا ممتنع حينئذ يكون فيه شيء من, من التناقل وقال الغزالي قبله يعني في المستصفى انا من قداما في الروضه انما هو اختصر المستصفى هذا الذي يظهر لو تبعه مطلقا وان كان الزاد عليه كثيرا ما يتعلق بمذهب الحنابلة قال وقال الغزالي قبله فانه قال قال الغزالي في المستصفى الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده هذا الذي يتقرر اصلا الوجوب يباين يعني العلاقه بينه بين التباين والعلاقة بينه وبين الاباحه التباين ولذلك قال بحده يعني صلاحه العرفي بل لذلك قلنا يقضى بخطأ من ظن أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز وهو كذلك صحيح ام لا اذا فسرنا الوجوب بالمعنى الاخص والواجب بالمعنى الاخص منعنا أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز لان كلا منهما مباين للآخر بل الحق انه اذا نسخ رجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من تحريم أو اباحه وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن فان قيل كل واجب فهو جائز وزياده اذ الجائز ما لا عقاب على فعله والواجب أيضا لا عقاب على فعله وهو معنى الجواز التعليل السابق فإذا نسخ الوجوب فكانه اسقط العقاب على تركه فيبقى سقوط العقاب على فعله وهو معنى الجواز بمعنى انه لا يعاقب على على الفعل قلنا هذا كقول القائل كل واجب فهو ندب وزياده يعني لا فرق بين مقولتين بين الكلامين كل واجب هو جائز وزياده كل واجب هو ندب وزيادة هو ابطل المقولتين كل منهما باطله فابطل اولا أن يقال الواجب جائز وزيادة لماذا لأن الواجب هذا يمنع التخييم ويمنع الترك والجائز يسوي بين الطرفين ويخير المكلف فامتنع أن يكون فيه في بحد واحد قال قلنا هذا كقول القائل كل واجب فهو ندب وزياده فاذا نسخ الوجوب بقي الندب ولا قائله به ولا فرق بين الكلامين ما هو الكلام الاول كل واجب جائز وزياده كل واجب كلام الثاني كل واجب ندب وزيادة هذا إذا قلنا بأن التعاريف هنا خاصة فهو مسلم صحيح القول بأن الواجب جائز وزياده باطل لا يقبل هذا باعتبار الجائز بالمعنى الاخص ان الواجب ندب وزياده باعتبار الندب بمعنى الاخص هذا المقول باطله صحيح لكن أهل العلم في هذا المقام الأصول يفكون الجهه يقول لا ليس المراد هنا ماذا المعنى الأخاص وانما نعمم واذا عممنا حينئذ وجد التاويل فصحة المساله كما وشان في المباح والجنس الواجب املا هذا الذي يراد فبحث هنا الغزال في المعاني الصلاحيه الخاصة ولذلك قدم بحثه بقوله الوجوب يباين الجواز والاباحه بحده يعني بتعريفه وهو الذي قدمه الزركشي في البحر هناك أن الحقائق متباينه وهي منضبطه بي بالتعالي وهذا كلام مستقيم لا غبار عليه البت قال ولا فرق بين التلامين وكلاهما وهم بل الواجب لا يتضمن معنى الجواز الواجب لا يتضمن معنى الجواز ما التعليل فان حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك والتساوي بينهما بتسوية الشرع وذلك منفي عن الواجب صحيح ام لا صاحب هذا الاعتبار صحيح ولا غبار عليه فإذا فسرنا الجائز بالمعنى الاخص لا يمكن ان يكون الواجب جائز جائزا يكون جائزا وزياده لكن إذا فسرنا الجائز بالمعنى الاعم اين يد صحه تعبي فبحثوا في محل وبحثوا الاصليين في هذا المساله فيه في محل آخر وذكر هذه المساله ها هنا اولى كذا قال في المستصفى وذكر هذه المساله هنا اولى من ذكرها في كتاب النسخ فإنه نظر في حقيقة الوجوب والجواز لا في حقيقة النسخي وقيل هذا قول قيل تبقى الاباحه فقط إذا نسخ النسخ الوجوب حينئذ بقي ماذا الجواز بقي الجواز نفسر الجواز بماذا بالاباحه القول الأول فسرنا الجواز بماذا بانتفاء الحرج فدخل تحته الندب والاباحه بالمعنى الأخاص من الذي يعين هذا دون ذاك يحتج لدليل منفصل وليس تم دليل نرجع الى مرجح اخر القول الثاني إذا نُسخ الوجوب بقي ماذا المباح بالمعنى الاخص لانه ارتفع الطلب بانواعه بقي ماذا التخيير أو والتخيير والوضع ليس واردا هنا حينئذ إذا نُسخ الاقتضاء بقي ماذا بقي التخيير فرجعنا إلى المباح بالمعنى الاخص وقيل تبقى الاباحه فقط قال البرماوي قيل المراد بالجواز التخيير بين الامرين وصرح به الغزالي وهو ظاهر كلام الرازي واتباعه لأنه بهذا المعنى وان لم يكن جنسا للواجب لكن يخلف عند النسخ قيد المنع من الترك الذي هو فصل الإيجابي فاصل رفع الحرج عن الترك يعني فيه فصلان فصل يتعلق بالفعل وفاصل يتعلق بي بالتركي وكل منهما متغايران باعتبار الايجاب وباعتبار ان باعتبار وكذلك باعتبار الاباحه يعني فرق بين الفعل والاقدام على الفعل في الواجب فهو الزام وبين الفعل والاقدام عليه في الندب فهو لا على وجه الالزام وانما على وجه الترجيح فهو راجح وكذلك باعتبار المباح فيكون كالجنس الذي هو قدر مشترك بين الايجاب والاباحه ولو سلم أنه لا بد من فصل يتقوم به ولا يتقوم بنفسه قال البرماوي ايضا وقيله رفع الحرج عن الفعل للاباحه التي هي رفع الحرج عن الفعل وعن الترك معا لأن هذه ليست هي جنس الوجوب إنما جنس الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل يعني ردنا إلى مساله المباح جنس للواجب ام لا وذهب الطائفه لأن الخلاف المذكور لفظي منهم ابن المساني والهندي لان ان فسرنا الجواز بنفي الحرج فلا شك أنه جنس للواجب وإذا رفع الوجوب وحده فلا يلزم ارتفاعه صحيح إذا فسرنا المباح بانه جنس للواجب فاذا ارتفع الوجوب حينئذ لا يلزم ارتفاع الاباحه وهو كذلك فلا يلزم ارتفاعه وان فسرناه بالاباحه أو بالاعم أو بالندب فخاصتها تنافي خاصية الوجوب فليس شيء منها جنس لي الوجوب يعني إذا فسرناه بالمعنى الأخاص ليس ثم شيء جنسا لي للآخر بل العلاقه بينهما ماذا التباين فالمباح له خاصيته التي تميزه عن الواجب والواجب له خاصيته التي تميزه عن المندوب عن المباح وليس الواجب داخلا تحت المباح وليس المباح جنسا لي للواجب هذا باعتبار المعاني الخاصة وهو المعتمد في في هذا المقام قال فليس شيء منها جنس للوجوب فاذا رفع الوجوب لا توجد إلا بدليل يخصها فلا نزاع بين الطرفين لا نزاع بين بين الطرفين لكن لا نزاع إذا اذا اذا قيل بانه يثبت الندب هذا الامر انه العاصم انه فيه, فيه خلاف معنوي لأنك اذا قلت بانه اذا صار قدرا مشتركا بين الاباحه والندب حينئذ صار التوقف صار تتوقف حتى ياتي مرجح لاحدهما على الاخر والثاني يجزم بانه اذا ارتفع الوجوب تعين المباح وهو حكم شرعي والثالث يعين ماذا الندب وهو حكم شرعي اذا فيه, فيه خلاف معنوي قال ان الاقوال الا اذا فكت الجهة هذا باعتبار الاصل إذا فكت الجهه حينئذ نقول باعتبار الاعم ها فيه خلاف وباعتبار الأخاص حينئذ يرتفع الخلاف باعتبار الأخاص يرتفع الخلاف باعتبار العام يوجد خلاف قال لأن الاقوال لم تتوارد على محل واحد واجيب عن ذلك بأن الذي يعيد الحاله إلى ما كان قبل الإيجاب من اباحه أو تحريم أو كراهه غير الذي يؤخذ من حدوث الايجاب بعد ذلك أن تبقى اباحه شرعية أو ندم كما قرر حتى يستدل انه مباح او مندوب بذلك الامر الذي نسخت خاصة التحتم منه وبقيت ما تضمنه باقيه فلا يكون الخلاف لوضيا بل معنويا وهذا الظاهر باعتبار القولين القول كذلك باعتبار تفسير الجواز بعد نسخ الوجوب فالخلاف يظهر انه معنوي يعني اذا جعلنا المساله في مقامها وجعلنا الخلاف موجودا حينئذ الخلاف معنوي فمن قال بانه يبقى الندب ليس كما قال بانه يبقى قدرا مشترك ومن قال بانه يبقى القدر مشترك او الندم ليس كما قال بانه يبقى الاباحه بالمعنى بالمعنى الأخص. كذلك الذي ذهب كالغزالي بأنه لا يبقى الجواز بل يعود الامر الى ما قبل حينئذ كذلك لا يكون خلافه مع لوضيا بل هو معنوي قال هنا فلا يكون خلافه لوضيا بل معنويا لانه إذا كان قبل مجيء امر الإيجاب حراما يعني إذا كان محرما ثم اوجبه ثم نسخ الوجوب حينئذ ماذا يكون الاباحه أو, أو التحريم على قول الغزالي رجع إلى التحريم وصار ماذا محرما بعد نسخ الوجوب على الاقوال الأخرى قدر المشترك مباح مندوب مباح خالص بالمعنى الخاص أو الندب بالمعنى الخاص اذا فرق بين المسالتين فرق بين المسالتين والفرق جوهري قال لانه إذا كان قبل مجيء الامر الاجاب حراما واعيد الحال إلى ذلك كان حراما ومن يقول يبقى الجواز لا يكون حراما إذا فرق بين بين القولين إذا اذا نسخ الوجوب اذا نسخ الوجوب قيل يبقى الجواز بناء على أن الواجب جائز وزياده وإذا منعنا قلنا المسألة ليست وارده اصلا واضح حينئذ تنزيل المسألة بالاعتبارين إن أريد بالجواز هنا المعنى الاعم فلا اشكال في السير في المسألة وإن أريد به المعنى الاخص فالمساله باطلة من اصلها يعني لا تتصور لأن حقيقة المباح مغايره لحقيقه الواجب كما مرة وانما نوولها بأن المراد بالمباح هنا والجائز المعنى الأعم ثم بعد ذلك نفرع من فرع ماذا انه اذا نسخ الوجوب ماذا ماذا يبقى فإن قيل الجواز وان قيل غير ذلك الذي هو مذهب الغزالي رجع إلى الى ما كان قبل ذلك قيل هنا فائده إذا كان امر الايجاب متضمنا لشيئين عاما واخص فاذا رفع الاخص وبقي الاعم كيف يكون نسقا ولم يرفع الكل وانما خصصه جواب أن رفع أحد الجزئين من المركب لا يكون تخصيصا انما التخصيص اخراج جزئيه من, من كل يعني اذا رفع الأخاص لا يلزم رفع الأعم هل يسمى تخصيصا او لا فيه قولان قيل يسمى تخصيصا نقول لا لا يسمى تخصيصا قال الزركة في أصل المسألة لان قول بي بقاء الجواز نسبه صاحب الاصل جمع الجواز من غيره لا الى الاكثر قال والذي وجدته في كلام اكثر اصحابنا الاقدمين انه لا يحتج به على الجواز ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب هذا القول ينسب للغزالي يعني لقله الا ماذا قالوا يبقى الجواز والقله قالوا ماذا يرجع إلى ما قبله الوجوب الذكر شيقول لا مذهب واصحاب المذهب على قول الغزالي وهو الاكثر لا ما حكاه البيضاوي أو او غيرك كصاحب الجمع بان الاكثر من الشفعية على بقاء الجواز يعني مخالفين للغزالي فيقول والذي وجدته في كلام أكثر اصحابنا الأقدمين أنه لا يحتج به على الجواز يعني لا يحتج بنسخ الوجوب على الجواز ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب من براءه اصليه أو تحريم أو ندب أو اباحه أو او كرهم ومقصوده الرد على صاحب في بحكايه قول السابق وهو بقاء الجواز للاكثرين نسبه لي للاكثر قال وليس كذلك وانما شيء قاله الرازي واتباعه يعني هي من مفردات الرازي واتبعه اتباعه يعني طلابه من نح نحوه, نحوه من أصحاب مذهبه ولا ينسب لاكثر الشافعيه لكن عند الحنابل لا الأكثر على على كونه يبقى الجواز وانما ثم روايان من احمد ارجع الى ما قبل الوجوب اذا وان نسخ واجب الندعي بقى جوازه ينتفي الحرج وقيل في المباح والندب دراج وبهذا انتهى الحديث عن هذه المسألة التي عنون لها المصنف جائز الترك والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين